اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد على الصيام والقيام اللهم تقبل صيامنا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 اللهم فاجمعنا في دار كرامتك اللهم فجمعنا في دار كرامتك من غير حساب ولا عقاب إخوانا على سرر متقابلين مع آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا مع آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا رحمتك وفضلك وجودك يا أرحم الراحمين اللهم يا إلهنا ويا مولانا ويا سيدنا اللهم يا إلهنا ويا مولانا ويا سيدنا يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وجهرنا سبحانك ربنا ما أعظمك سبحانك ربنا ما أحلمك اللهم ردنا إليك ردا جميلا اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا غير رفضان برحمتك وفضلك وجودك يا أرحم الراحمين اللهم يا ربنا ويا سيدنا ويا إلهنا نحن الضعفاء الفقراء إليك نسألك مسألة المساكين نسألك مسألة المساكين وندعوك دعاء الخائفين اللهم أعطِ رقابنا من النار اللهم أعطِ رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأزواجنا وذرياتنا من النار ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك برحمتك وجودك يا أرحم الراحمين اللهم يا رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل يا فاطر السماوات والأرض يا عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذلك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت واصرف عنا براحة رحمةك شر وما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك.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 للنار مصيرنا واجعل اللهم الجنة هي دارنا وقرارنا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 لا عافيتها ولا ميتا من أمواتنا إلا رحمتها ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضو ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسترتها برحمتك يا أرحم الراحين اللهم وفق إمامنا بتوفيقك اللهم هيئ له البطانة الصالحة الطيبة المباركة التي تدله على الخير وتعينه عليه اللهم وفقه ونائبيه وإخوانهم لما فيه خير للبلاد والعباد اللهم وفق جميع مولات أمور المسلمين للبر والتقوى برحمتك وجودك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته واستهداك فهديته واستنصرك فنصرته وتوكل عليك فكفيته واستغفرك فغفرت له اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين عليكم ورحمه الله السلام على